بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل ا ل ت و ب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغر كتقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق ت كلمة ربك على الذين كفروا أ ن ه م أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع ت كل شيء الرحمة وعلم فاغفر للذين تابوا و ا ت ت ّ ب ع و سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم و ذ ر ي ا ِ ه م إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وَمَنْتَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ي ُ ن َ ا د َ و ْ ن َ لَمَقَتُ اللَّهِ أكْبَرُ َ م ِ م َ ق َ ت ِ ك ُ م ْ أَفُسَكُمْ إِذْ تُدَعَوْنَ إلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمت نثنين ت وأحيت نثنين ت فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم وإيشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريك آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يني فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش ي ل ق الروح من أمره على من يشاء من عباده ل ي ُ ذ ِ ر يوم ا ل ت ل ا ق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 إن الله سريع الحساب، و ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ة إذ القلوب لدى الحناجر كظنين، مال ل ظ ا ل م ي ن من ح م ي م ولا شفيع يطاع، يعلم خ ا ت إ ن َّ ت ا ل ْ أ َ ع ْ ي ُ ن وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ م ِ ن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 إلى فرعون وهمان ا وقارون فقالوا ساحر كذاب فلم ا ج ا ء ه بالحق من عندنا قال و ا قتلو ا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليدعو ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم إني أخاف أ ن يبدل دينكم أو أ ن يظهر في الأرض الفساد؟ وقال موسى إني عزت ب ر ب ي وربكم من كل متكبر لا يؤمن ب ي و م الحساب. وقال رجل مؤمن من آ ل ف رعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وقد جاء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 ي ا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ف َ م َ ن ي َ ن ص ُ ر ُ ن َ ا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إ ِ ن ج َ ا ء َ ن ا قَالَ ف ِ ر ع و ن ُ مَا أُرِيكُمْ إ َّ م إلا سبيل الرشاد، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل د أ ب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناذ يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم وما يضل الله فما له من هادء ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاء أكون به، فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي ن بعث الله من بعده رسولا.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 كذلك ي ط ب َ ع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا هامان بن لي صرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطدع إلى إله موسى وإني ل َ أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذين آ م ن يا قوم اتبعون أ ه د ك م سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجازى إلا مثها ل ومن ع م ِ ل ل ص ا ل ح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ و َ ت َ د َ ع ُ و ن َ ن ِ ي إلَى ِ النَّارِ ت َ د َ ع ُ و ن َ ن ِ ي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُو كُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَفَرِ لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ م ِ ن ِ ي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا ر َ د ّ ن َ و َ أ َ ن َّ م َ رَدّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ س َ ي ئ َ ا ت ِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ ب ِ آ َ ل ِ ف ِ ا ل ر َ و ْ ن َ س ُ العذاب أن النار يعرضون عليها غدو و ع ش ي ا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحا. ج ن في النار، فيقول الضعفاء ل ل َّ ذ ِ ي ن َ اسْتَكْبَرُوا، ف َ ق ُ و ل ُ ا ل ض ّ ع َ ف َ ا ء ُ لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا ك ُ ن َ ا لَكُمْ ت َ ب َ ع ا فَهَلْ أ َ ن ت ُ م م ُ غ ْ ن ُ و ن فهل أنتم ُ م ُ غ ْ ن ُ و ن َ عنا َ نصيبا من النار؟ قال َ الذين استكبروا َْ إن كل فيها َ إن الله َ قد َ حكم َََ بين ََ العباد وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دَعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا ف َ ا د َ ع ُ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن ل ن ن صر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى ا ل ه د ى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدو وذكرى لأول الألباب تصبر إن وعد الله حق واستوفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 قليلما تتذكرون إن الساعة ل آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني َ س ت ج ب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سادخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا.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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. a َّ ه ُ الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء ب ن ا ء وصوركم.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 الحمد لله رب العالمين. قل إ ن ي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني ا ل ب ي ن ا ت من الرّبي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم ل ت ب ل غ و أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسموم ولعلكم تعطلوا. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له ك ُ ن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به ر س ُ ل ا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا ك ُ ن ت ُ م ْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلُّوا عَنْ ن ا ب َ ل َ م ْ ن َ كُنَّا دَعْوَ مِنْ قَبْلُ شَيْءٍ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسمث والمتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 وما كان لرسول أي يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون a َّ ه ُ الذي جعل لكم الأعما ن ل تركبو منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون و ي ُ ر ي ك م آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ ف َ ي َ أ و َ فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوتهم وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ ف َ ر ِ ح ُ و بِمَا عِدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ف َ ر ِ ح ُ و بِمَا عِدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ و َ ح َ ق َ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَ ن َ ا ب ِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ ي َ ف ْ ع ُ ه ُ م ْ إيمانُهمْ ُ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا س ُ ن ت ا ل ل ه ا ل ت ي ق د خ ل ت ف ي ع ب ا د ه و خ س ر ه ن ا ل ك ا ل ك ا ف ر و ن ت م ت ن ز ي ل ه ذ ه ا ل م ا د ة م ن م و ق ع ن د ا ء ا ل إ س ل ا م w w w i s l a m c a l l c o m